يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقَرَضُوا الْمَسْجِدَا حَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَا وَإِنْ كُنْتُمْ مَعِي لَتَنْفَسُنَّ فَيُ سلام علی Amen. وَمَا يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يدي وهم وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم لهم بأفضهم يباهؤ من قبل قاتلهم الله والمسيح ابن مريم وما أمي But. هو الذي أرسل رجلا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحباب يَوْمَ وما عَلَيْهَا في نار جهنم مفتوك وبيحاجم غم وجنوب غم فَشُهُورٌ الله دَوَّلَ لَهَا عَشْرًا شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خُضَقَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ من I'm